فقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل طبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم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 وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير